ما ينفعش تخش رمضان وانت شايل الشوال ده على كتفك ما ينفعش تخش رمضان وانت السلاسل مغرقه جسمك اصلا عايز تخش رمضان قبل ما نقول احنا كنا خايفين من الشيطان لا انت تخاف من الذنب اللي انت عملته زمان على المدار السنة اصلا فكان المفترض ان اول عمل يعمله الانسان وهو داخل اصلا على رمضان انه يتخلص من ال... من الذنوب القديمة دي فاول عمل من وجهة نظري انا ما ينفعش استعد رمضان بقيام كتير ولا قرآن كتير ولا لا لا أول عمل في الحقيقه لازم نعمله عشان فعلا نكون مستعدين للوضع هو ان أنا أتوب أصلا مم. أن أنا أرمي بقى كل الأحمال دي من على كتافي أرمي كل الأحمال دي من على كتافي أخطر شيء يعني أخطر شيء من الزنوب مش إن هي أبقى خالص ولا ان هي تكتفك ولا ان أنت لا هي أخطر مشكلة متعلقة بالذنب ان هي تغير لك طريق تفكيرك تحول لك أصلا وجهة نظرك أصلا